اغفرانك اللهم يا رباه يا سامع الدعاء من دعاه عبدك قد باء بما جناه فاغفر له ما كسبت يداه وعمري في هوا المتبعين والحق يدعوني وسمعي لا يعي هديتني النجدين والغي معي فاغتفر اللهم ما تراه شقيت لولا املي في حلمك واوبتي من حوبتي بعلمك حققت متا ب خالصا بفضلك لا يطرد الكريم من وجهه عاملت سوءا وظلمت نفسي أصبح في غوايتي وأمسي أوحشني ذنبي وأنت أنسي فأنس المذنب يا رب توفي في خلافك العظائم لا ارعى عن كسبي الجرائم فالان قد غرعت سنين ندما أطلب رضوانك لا سواه لي بي ان اخلص من اسر الهوى وارعى ويا ربي في من يرعى فتبع على من تاب بعدما غوى شيطانه وجهله اغواه اين نجاتي منك الا ان لم ترحمي من ناصري منك ومن مستعصمي ومن عادي وبمن ذا احتمي انت لي هذا العبد محتماه عفوك اعلى سيدي من عملي بجودك اللهم بسط الامل يا حي يا قيوم اين موئلي ربي تدارك من ترى شكواه ولك الله رب الكريم ما ساقني للمأثم العظيم غير الهوى وجهلي الوخيم فاصنني اللهم من بلواه ما يفعل الله بتعذيب المني رحمه اقرب من كل قريب غفرانك اللهم يا نعم المجيد من يغفر الذنوب إلا الله سبحان ربي عز في أمجاده يعفو عن العبد على عناده ويقبل التوبة عن عباده حاشاه أن يرد من دعاه غفرانك اللهم يا رب استغفر الله له العتبى علي استغفر الله من كسب يدي استغفر الله ولا عذر لدي وإله إن لم ينجني وإله استغفر الله منيبا تائبا استغفر الله مطيعا ايبا استغفر الله اليه هاربا ومهرب العبد الى مولاه هذا مقام المخطئ المستحسر هذا مقام العائد المستغفري والقلب في أحشائه معتذري يدعوك رباه أيا رباه يا رب يا الله يا رب يا الله